وعلى من احتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين ثم اما بعد وردت بعض الاسئلة خاصة بالاعتكاف وبعض السلوكيات في الاعتكاف للجواب عليها اولا هل يجوز للصائم الاكل والشرب بعد ان يؤذن المؤزن لصلاة الفجر هذه المسألة نبهنا عليها كثيرا على الإخوة أن ينتهوا من الطعام والشراب قبل الأزاء أولا لتحري صحة الصيام ثانيا لفتنة الناس الذين يرواك وأنت تشرب مع الأزاء لو دخل رجل من العوام ووجدك تشرب مع الأزاء يقول الناس السنية بيقولهم انهم ملتزمين دول طلع مش ملتزمين خالص ازاي ده بيأكل وشربهم مفيش التزام اصلا يبقى انت كده صديت عن سبيل الله بدل ما كنت بسلوكك بتدعو الى الله عز وجل نفرت وصديت عن سبيل الله ربما قال قائل اصل الازام بتاع الفجر اصبح مشكوب فيه وفيه ناس مع عبد الملك الكليب وعمل مذكرة وأقرها بعض الدعاء السلفيين لو قلت لك أن المسألة أصبح فيها خلاف بعض دعاء السلفيين بيقولوا النتيجة صح وبعضهم بيقول لا ده خطأ يبقى أنت موقفك إيه أنصحك أن تحتاط والاحتياط يستلزم أن تحتاط للصيام بالإمساك قبل وأنت صلي بعد ثلاث ساعة إبقى أنت احتضت واحتطت واحتضت للصيام وقع الصيام صحيحا أن أمسكت قبل, قبل. واحتطت للصلاة كذلك وهل لهذا الكلام أصل في الشرع نعم له أصل النبي عليه الصلاة والسلام قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني ايه نجوس لا يتعامل معهم معاملة الوسانيين المشركين يعني بحيث يكونوا جنخيارين يعني الإسلام يا السيف لا سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني احقينوا دماءهم وقبلوا منهم الجزية لماذا؟ لشبهة كتاب عنده لشبهة وجود كتاب عنده هذه الشبهة تقتضي حقن دماؤهم وهذه الشبهة أيضا تقتضي عدم الأكل من زبائحهم فنحن لا نأكل من زبائح المجوث وزبيحتهم ميتة هتقول لي لو حقن دماؤهم يبقى نأكل من زبائحهم أقولك لا الشرع قال في زبائحهم أنها لا تؤكل الاحتياط في الزبائح أن لا تؤكل والاحتياط في الدماء أن إيه أن تحقن ده اسم عمل بالاحتياط عند وجود الاختلاف أو عند وجود الشك هذه نصيحتي لكم يعني هل يجوز للمعتكف الخروج إلى الجراج أو خارج المسجد للحديث في الهاتف أولا ما هو المسجد وما هي ملحقاته المسجد اللي هو للمعتكفين يعني أصل المسجد اللي انا عاديين في ده والبدروم والسطح من ملحقات المسجد أصبح ثوابت دي تلت أماكن ثوابت الجراج وما بعد الجراج أماكن إضافية أماكن إيه إضافية يعني مش ممكن نعتبر الجراج من الملحقات الملحقات لا يقف فيها سيارة مثلا ملحق المسجد ما يقفش فيه سيارة لكنه وقت يعني مؤقت نصلي فيه عند ازدحام المسجد نصلي فيه وكذلك المكان اللي هو امام المسجد وحتى الفتوى بتقول بان الصلاة فيه امام الامام للضرورة فهو مكان مؤقت للضرورة وعملنا حاجز خشب كده عشان الصلاة تبقى يمين الامام النهاردة إن شاء الله ليلة 27 الزحام هيصل إلى أن يقفوا أمام الإمام ويشير الحواجز دي كمان هتتشار الحواجز من كسرة الزحام الضرورة استدعت ذلك لذلك أنا نصحت كثيرا للإخوة اللي هم على السطح عاوز تصلي صلي في المسجد أو في البدروم هذا هو المسجد وهذه ملحقاته لكن عاو عاوز, عاوز يصلي ويشم الهوى في الجراج. ما يلزمش لا يلزم انه عاوز صليه وشمل هو المسجد يسعك ان شاء الله والبدروم يسعك ان شاء الله عند الضرورة الخروج بقى. الخروج لماذا؟, لماذا نخرج صحيح الخروج لحاجة الاكل والشرب ويجوز للمعتكف ان يخرج الاكل والشرب وقضاء الحاجة طبعا قضاء الحاجة هي حاجة ايضا يخرج من اجلها فنحن نخرج للح... لقضاء الحاجة أو للوضوء ونخرج كذلك لأخل والشرب ومقد... ووجودنا بقدر الحاجة ووجودنا بقدر الـ الحاجة الذي يريد أن يتكلم في الهاتف مثلا فيه باب ما بين الجراج وما بين البدروم لو أقف عند هذا الباب واتكلم في التليفون ماشي إذا كان يعني الصوت مش هيصل له أو يحصل انقطاع وهو داخل البدروم لا ممكن عند السلم يبقى هو داخل في حدود الايه في حدود المذبل وحدود البدروم من غير ما يطلع ومن غير ما ما يسرح الى الخارج كده وهو بيتكلم بينسى نفسه ساعات وهو بيتكلم ويلاقي نفسه بره في الشارع شراء السواك وغطاء الرأس والمناديل اذا كنت خارج للضروره او لقضاء حاجة وفي سكتك خدت منديل وسبت تمنعه إذا كنت في المسجد وما فيش داع تخرج وكل واحد يشتري لك ما تريد شراء في كتب الفقه قالوا يجوز للمعتكف أن يوكل من يشتري له ويوكل من يبيع له كذلك المسألة مش مغفلة بل موجودة في كتب الفقه ما هي حدود المعتكف؟ ذكرنا هي ما هي حدود المعتكف؟ المسجد وملحقاته. وهل يجوز للمعتكف الصلاة خارج المسجد مع وجود أماكن؟ لا، إن شاء الله الأماكن موجودة. الإيه؟ والإخوة المعتكفين يجب أن يتأهبهم قبل أن يأتي الناس من خارج يتأهبوا إزاي يتأهب بأنه يتوضى قبل الوقت أو يغتسل قبل الوقت ويلحق مكان في المصلة أو في المسجد قبل ما ييجوا الناس الإضافيين يلاقي نفسه في الشارع له مكان وبعد ذلك أنت موجود في المكان 24 ساعة بعض الإخوة يذهب للوضوء والصلاة مقامة فيحجز مكانه حتى يرجع والله ديت يعني عجيبة هذا الأمر إنسان موجود 24 ساعة في المكان وقت إقامة الصلاة حط ما يشير إلى إن ده مكانه وراح يتوضي إمتى مع إقامة الصلاة فلما أقيمت الصلاة أصبح في الصفوف أماكن فروجات والنبي عليه الصلاة والسلام يقول منوصل صفا وصله الله يبقى كده عمل فرجة ومنع سنة عمل فرجة ممنوعة أنها تتعامل في وسط الصفوف وزعل لما واحد يقف مكان طب أنت فين من ربع ساعة طب أنت فين من نص ساعة طب أنت فين من ساعة أنت فين من ساعتين لأنت لأ موجود في المكان 24 ساعة يعني هو الحبكة لما قيمت الصلاة تروح تتوضى وتعجز المكان هذا أمر لا يليق وليس له عذر و... و... ومش مقبول فيه أي... أي كلام مش يعني لو قلت أي كلام مش مقبول انت موجود في المكان 24 ساعة التوضع قبل منها بربع ساعة بلوص الساعة بساعة انت موجود في المكان 24 ساعة ما هو الدافع إلى أن تقوم للوضوء مع أقامة الصلاة شيء مش متصور يعني ولو سبت ما مكانك بقى شوف اي صف من الخلف خلاص وانتهت للمشكلة ما حكم من ينحرف صدره عن القبلة في الصلاة نتيجة ازدحم الصفوف ولماذا تزدحم الصف؟ الصفوف يعني اذا ازدحم الصف بحيث انك هيبقى صدرك لغير القبلة سيب الصف وارجع الصف اللي قبل اللي اللي وراه نفس الشيء ارجع اللي ارجع اللي وراه بحيث انك تصوب نفسك للقبلة انت عارفين القبلة شرط الا في ظروف معينة وليس منها هذا الظرف وليس منها هذا الظرف اللي هو ازدحام الصف وكذلك الذي يصلي وامامه حائط او عمود لا يتمكن معهم من السجود إلا إلى الرجوع عن الصف إذا وصل بك الأمر إلى هذا الحد سيب الصف إذا وصل بك الحد لأنك لما تيجي تزجد هترجع عن الصف لأن أنت حس إنك بتزجد لوحدك لأن أنت, أنت في الصف اللي فيه ولا في الصف اللي منه إذا ألقاك الأمر إلى هذا سيب الصف خالص ورجع للصف اللي قبل منه اللي هو ممكن تجد فيه مكان تسجد فيه براحتك بعض الاخوة يكبر للعشاء وهو ينوي صلاة القيام يعني وصلت الغيبوبة الى هذا الامر يعني في العشاء ننوي النافلة على اصل الصلاة الترويح موصولة فهو ايه قدر انها من ضمن الترويح العشاء بقت من ضمن الترويح لا ده احنا لازم نسحى ليه أصل العشاء بنية النافلة مش ممكن يعني مش هتبقى عشاء مش هتبقى فريضة لازم النية تفرق ما بين الفريضة والنافلة لازم وبعدين العشاء يعني لها إقامة والتراويح ملاش إقامة فما تصلش الغيبوبة إلى هذا الحد خلي بالك أن الصلاة اللي بعد الإقامة هي العشاء واللي بعد العشاء تراويح مش مشكلة تنوي فيه النفلة تنوي فيه القيام تنوي فيه السنة المؤكدة فنسأل الله عز وجل يعني أن يوقزنا جميعا وأن يوفقنا إلى ما يحبه يرض طبعا الاعتكاف له إيجابيات ولو سلبيات والأخوة في أخر الاعتكاف هيكتبوا ما هي الإيجابيات وما هي السلبيات لتلافي السلبيات مقدما إن شاء الله في اعتكافات قادمة نسال الله عز وجل يعني أن يكون لنا في رمضان يعني اعتكافات وطاعات وأن يديم علينا هذا الأمر يجوز المرور بين الصفوف سطرة المأمومين هي سطرة الإمام يكفي السطر للإمام ويجوز المرور ما بين الصفوف عند الحاجة مش بيتمشي يعني مش, بيت مش بيتفسح عند الحاجة يجوز المرور ما بين الصفوف واحد راح يتوض واحد من الوضوء ما لا مانع من المرور ما بين الصفوف السترة إنما هي للإمام وللمنفرد أما الصفوف فليس لها سترة خاص هو المرور بيكون عند الحاجة معلوم أنه عند الحاجة ويحول صدر المصلين عن القبله لا هو المطلوب ان صدور المصلين ما تتحولش عن القبله كل واحد يقف براحته بيختار الصف بيختار صف بيخليه ما هو دي القفه بتاعتها انه حجز وراح يتوضا بيجي بقى يعمل تشويش ده العلماء بيقولوا يعني لماذا لا يعني لا يجوز ان الإنسان يسحب إنسان من الصف عشان يقف جنبه في صلاة المنفرد خلف الصف. قالوا إيه من من ضمن العلل يعني اللي ذكروها في عدم سحب إنسان من الصف ليأخذ بجام اللي هي المنف المن المنفرد خلف الصف. قال يقف لوحده ما يشدش حد ليه هيعمل فرقة في الصف هيعمل عدم خشاف في الصف هيحرم الإنسان من صف مقدم إلى صف مؤخر. فمجرد ال... مجرد يعمل عدم خشوع وفرجة ويسحب إنسان كل دي مخلفات بيرتكبها اللي بيسحب إنسان من الصف فما بالك اللي بيخترق الصفوف المرود ما بين الصفوف غير اختراق الصفوف دي فعلا بتعمل تشويش وعدم سكينة وعدم خشوع نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم